وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله عز وجل لما خلق الدنيا للابتلاء وجعلنا في دار استخلاف واسترعاء بيّن للناس ما يجب عليهم فأنزل إليهم هديه ممثلا في نبي من الأنبياء يدل الناس على الطريق وآخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ترصد الشيطان لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام وجيش عليهم الجيوش وحاول في مرات متكررة ومستميتة أن يكيد للموحدين أن يفرق المؤمنين أن يجعل بأسهم بينهم أن يجند ما استطاع منهم فيكونوا تبعا له وللأسف لولا حفظ الله عز وجل لهذا الدين بحفظه الكوني لزال من الوجود بسبب كثرة المتآمرين عليه فإن الله عز وجل تكفل بحفظه منهجا وواقعا فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وامك ذلك لذلك كان من منهج اهل السنة والجماعه الرد على المبتدعين وخطورة, وخطورة المبتدع في الدين أشد على دين الله عز وجل من مجرد المعصية ومن باب الشهوات لأن باب الشبهة يستطيع الإنسان أن يتاجر كما يشاء بدين الله عز وجل ويخربه ولهذا نشتد على المخالفين في الدين الذين يتكلمون باسم الدين والدين منهم براء ونحن في هذا المقام نبين المستنقع الذي وقع فيه هذه الجماعة المسمى بجماعة الإخوان التي بانت وانكشفت في هذا الزمان انكشافاً ما كنا نتصوره وما كنا نصدقه وكلما قرأنا وكلما درسنا ما يتعلق بهذه الجماعة وكلما رأينا واقعهم وجدنا أوبئة فكرية في مستنقع آس هذا المستنقع جمع كما قلت سابقا وأقول وأكررها كل الفكر الضال في بني آدم لا أقول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط لأن إحنا عندنا مادة الفرق الإسلامية مادة بتدرس أهم الفرق أبرز الفرق وصول الفرق وفروعها وفي المزاهب المعاصرة وهي متنوعة ومزاهب ضلت يقول شي يعني على المذاهب فرق او حتى هم اللي بيصنفوا المادة يقول لك مذاهب مادة المذاهب والفرق ليه بقولوا مذاهب وفرق لان الفرقة بتتأصل ويمضي عليها زمان اما المذهب الان فما زال في البنيان لان انت عايش مع ناس واقعة ربما يظهر فكر اخر يعدل في المذهب او ما شابه ذلك الى ان تستقر حتى يموت صاحبها ولذلك لما مات حسن البناء واكتملت فكرته واكتمل مذهبه قلنا ان الاخوان فرقا من الفرق الضالة لان تأسست وتبلورت وتكون مذهبها ولذلك اليوم نتحدث عن وباء من الاوبئة في هذا المستنقع الفكري يسمى وباء تقديس الامام المرشد الاعلى او وباء الامامية عند الشيعة مذهب الامامية او عقيدة الامامة عند الشيعة هذه العقيدة تطابقت في اصولها وفروعها مع نظرية الامامة عند الاخوان بل نظرية الإمامة عند الإخوان أغرب وأعجب لأنها منسوبة لأهل السنة أما نظرية الإمامة عند الشيعة فأرادوا بها هدم دين الله عز وجل يعني هم ليه الشيعة بتكلموا عن الإمامة واثنشر إمام ولا بد من الإمام والإمام راح والإمام جه والإمام عجل الله فرجه والإمام المخفب قاله يجي ألف سنة مستخبف سرداب إلى غير ذلك من هذه الطرهات لأنهم أرادوا أن يهدموا دين الله عز وجل هذا بالنسبة للمذهب الشيعي لكن الفكرة نفسها فكرة الإمامة وتعظيم الإمام إلى حد يخرج عن الوضع البشري فيجعل الإمام مقدسا كأنه إله يجعلون الإمام نصف إله ونصف بشر الفكرة دي فكرة شعية بدأت اول ما بدأت بالدعاء ان علي بن ابي طالب هو احق بالخلافة بعد رسول الله وهو وصي رسول الله سلم وهو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد والديت ما بيش فيها حاجة نقول لك كانت مثلا ان مسألة ان يكون فيه خليفة بعد الرسول عليه السلام هو علي بن ابي طالب المسألة بالنحية تقريرها ما فيش دليل عليها لكن حتى لو كانت على هذا النحو فهي بسيطة إلى حد ما لكن هم ما أرادوا ذلك وإنما زعموا وبالغوا في علي ابن أبي طالب حتى جعلوه إلهاً يعبد من دون الله فزعموا أن القرآن في يد علي وأن علي أتى بالقرآن رضي الله عنه أتى بالقرآن إلى الصحابة فكفروا به وردوا وألفوا قرآنا من عندهم فأخفاه علي وكانت فاطمة ما زالت تنزل عليها الوحي على حسب زعم الشيعة طيب فلما زعموا ذلك أن الوحي كان ينزل على فاطمة ثم بعد ذلك حفظ القرآن الذي أخفاه علي مع مصحف فاطمة عند علي رضي الله عنه وكفر الصحابة به طيب القرآن الموجود معنا الآن أهو الذي خبأه علي أم الذي لم يرضى الصحابة بقرآن علي كما يزعمون فألفوا هذا القرآن الذي بين أيدينا يقولون ان القرآن اللي بين أيدينا هو الذي ألفه الصحابة بعد كفره فأصبح القرآن الحقيقي على حسب زعم الشيعة أو ما يريدون القرآن الحقيقي قد ضاع فما فيش هداية جهبها النبي عليه الصلاة والسلام تفهين القرآن الحقيقي بدأوا يعظمون في الآئمة ويعطونهم قدسية خاصة علي بن أبي طالب عند القرآن المخف فأعطاه من بعده لأولاده الأئمة الاثنى عشرين وهؤلاء الأئمة ما زال الوحي ينزل عليهم حتى وقتنا هذا وعندهم القرآن المخفي طيب ظل الأئمة بين الناس إلى آخر إمام وهو الحسن العسكري ثم من بعده ولده المزعوم الطفل الصغير الذي ولد ولم يعرف له مكان المسمى بمحمد بن حسن العسكري والذي اختفى في سرداب لا يعلم قرابة 1200 سنة حي يرزق عنده القرآن المخ طيب القرآن المخ ده ما بيطلعش دلوقتي ليه ما إيران هي عندها قوة وعندها الوقت أسلحة وبيتجهز في أسلحة نووية والسواريخ راضعة لسه برضو الإمام المخ في جبان ومستخب في سرداب ومش عايز يطلع يقوله حي يرزق وبيأكل وشرة المهم بالغوا في الإمام فالإمام يعلم الغيب والإمام ظل الله في الأرض بحيث ان ربنا يوحي إلى الإمام والإمام يبلغنه فبيبلغ السستاني وبيبلغ خمئيني وبيبلغ حسن نصر الله وطبعا هو لا بيبلغ ولا بتاع ولكن مجموعة من الشياطين المتآمرين يلعبون بعقول الناس حتى يضيعوا هذا الدين ويبقى الدين المجوسي مرفوعا وتبقى لهم الرفعة وقيادة الناس كالنعاجة فبالغوا في الأئمة حتى يهابهم الناس فعذا قيل إن الإمام يرضيه أن تجتمعوا في المكان الفلاني اجتمع كل الشيعة وسوقوا أو ساقوهم إلى هذا المكان كالنعاش كما نرى في لبنان عندما يأمر حسن نصر اللات بجمع الشيعة في مكان ما يجتمعون عن آخرهم وعندما يدعونهم الى كربلاء تجدونهم من كل مكان من كل صوب يجتمعون بشكل عجيب وغريب والقرآن لسه برضو ما ظهرش حتى الان مخفي عند الامام المخفي ويظل هذا القرآن مخفي الى ان تقوم الساعة ويبقى قابلني بقى لما تلاقي القرآن ده اذا رسالة نزلت من السماء بلا هداية دادني النهاية اللي هم عايزين يوصلوا له محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة هذه الرسالة مشوهة طيب وهداية ربنا عندي الإيمان وحيطلع إمته يبقى كده خرب لك دين الإسلام وهو يعني قاعد بفكرة شيطانية فظل الشيعة يعظمون في أئمتهم حتى وقتنا هذا عشان تظل هذه الفكرة دائما عشان الناس تهابهم اللي حصل عند الإخوان نفس الكلام حسن البنة أسس لسلطان يسود العالم يصل إلى كرسي يهيمن على العالم والإخوان الآن يفتخرون كانوا يفتخرون بأن عندهم تمانين دولة تحت قيادتهم في عرفهم في مفهوم كله إخواني إن فيه تمانين دولة في العالم حتى أكبر من خلافة هارون الرشيد أكبر من خلافة أوباما يعني أقوى سلطان في العالم لما تسأل إخواني من هو يقول لك المرشد المرشد آه الحسن البلد لما فكر في إنشاء الخلافة مش ألها فكرة وخلاص لا ده ألها فكرة وبدأ ينفزه فعمل لكل دولة والي سمه المراقب العام والمراقب العام يهيمن على البلد فهو واليها وكل بلد مقسم إلى محافظات وكل محافظة لها والي خاص به سموه مراقب المحافظة كل محافظة لها مراكز مراكز وكل مركز له مراقب المركز وكل مركز له قرى وكل قرية لها والي اسمه مراقب القرية او مراقب كذا نفس الهيكلة اللي موجودة وده مش حاجة لسه هيصنعها لا ده حاجة صنعت خلاص صنعوا ذلك في تمانين دولة فإذا قارننا بين هذا الفكر والفكر الاخر هنجد ان ضروري تقديس الامام عشان تستمر الفكرة امر حكم يعني عشان تستمر فكرة الاخوان وقيام الاخوان لازم يغرسوا في اتبعهم هذه الفكرة ولذلك ايضا لو ان والي بلد من البلدان تبع الاخوان لو قلنا الجزائر مثلا فجي واحد زي عباس مدني او علي بالحاج ايام جبهة الانقاذ وقلت لهم جمعوا كل الإخوان تابعكم في مكان ما فمجرد صدور الأمر منهم سيجمعوا كل أتباعهم بلا استثناء في هذا المكان زي مكان في مصر يجمعون في مدان التحرير فييجوا من كل مكان كمعات انتقلوا روحوا ربعة يبقى يروحوا ربعة خلكوا في خمسة وستة يبقى كلهم حيتلموا في خمسة وستة مفيش واحد يعصي امرا له ليه لان غرسوا فيهم فكر التعظيم الامام ولذلك خلينا نشوف وجه الشبه بين الامامة عند الشيعة والامامة عند الاخوة وترون كيف ضل الناس واضلوا لان حسن البنى لما وضع الفكرة قضية ان يكون فيه امام للمسلمين القضية دي مدروسة في كتب الفقر بس الامام وجوده متعلق بمشيئة الله عز وجل ثم بالاسباب فاحيانا انتبه في اسباب مشروعة واسباب غير مشروع. الاسباب الغير مشروعة ربنا سبحانه وتعالى زي مثلا يحصل فيه غلب من ولي امر من صاحب البلاد في الجيش او كده يعني والجيش يعمل هيمنة على المكان وواحد بعد كده يبقى رئيس للبلد او سلطة وتمكن من البلد تمكن انتم طب الحالة دي مع ضعف الناس هل توجب على الناس انهم يقفلوا في الشوارع ويقولولوا مش عايزينك ويحن ينته طب افرد بقى ركب رأسه وقال حطحنك وطحن وبدأ يطحن في الناس هتبقى مقتلة عظيمة والدنيا الابتلاء فاما الوجه الشرعي الوجه الشرعي عليك اسمع لكلامه ان امر بكلام الله ورسوله ان امر بعكس ذلك فلا طاعة, في فلا طاعة لمخلوق في معصيات الخاد بس وربنا سبحانه وتعالى استرعاك انت واستخلفك انت واستأمنك انت فيما اعطاك وخولك انت واسترعاك فسيسألك عما اعطاك لا عما اعطاك خلاص اتحلت المشكلة وده عخيرة اهل السنة والجماعة ببساطة شديد سواء جيبه طريق مشروع او غير مشروع لان الله قال قل اللهم ملك الملك دهت الملك من تشاء وتنزيع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لكن عند الاخوان لا عند الاخوان يقولك خلي اردتك حديد وعزمك شديد وارفع شعار اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القد فحسن البنة لما وضع الفكرة وضعها على اساس الوصول الى خليفة للعالم ممكن تزول جميع الانظمة ويبقى هو وجميع الصلاطين أو وجميع الاولياء ولاة الامر اللي حيعينهم تحت قيادته واعتبر ان هذه فكرة حقيقية من يوم ما هو سهر وانه هو الولي الاعظم بحقيقة ما فيش فهف صحاب فقال ان المرشد مقامه خلي بالكواب زي مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ومقام اتباعه كمقام الصحاب طيب واللي مش من اتباع الاخوان طالما انتو الصحابة والمرشد في مكانة الرسول ده كلام حصل بان نحن راهو الكو طيب باية الناس اذا كان فيه صحابة ورسول عليه السلام والسلام باية الناس كفار قريش وده اللي حصل بالضبط حسن البنى اعتبر كل من ليس تابعا للإخوان فهو من كفار قريش غير مسلم وكل اللي قاله حسن البنى في مموعة الرسائل بيصب في هذا اللي هو فكر التكفيري ان هو يرى هو المسلم فقط وان ما سواه ليس من مسلم دي عشان تصح حيلزمها تقديس الإمام بحيث يوصف الإمام بأنه معصوم لا يخطئ ما عندهش خطأ ولا يناقش في أمره ولا يعقب على حكمه والكلام اللي يقوله يتنفس يتنفس الشيء الصارم اللي عند الإخوان هم ينتظروا تلقي الأوامر مش حد يفكر عشان يرد أو يقولوا لا ليه أو انت عملت كده ليه الكلام ده مش موجود عند الإخوان كذا الحال لا تجده عنده الامامية في مذهبه تعالوا نشوف ابن باباويه القم بيسموه الصدوق صدوق الشيعة وهو والله الكذوب ما هو بصدوق ابدا بل هو مفتر كذاب صاحب كتاب بيعتبر الشيعة هذا الكتاب اصح الكتب عندهم من ضمن اربعة كتب يعني عندهم اربع كتب بيقولوا هي دي الكتب بس فمن ضمن الواحد اسمه ابن باباويه القمي الصدوق سموه صدوق الشيعة وطبعا كذوب الشيطان كله ما استطاع ان يفعل ما فعله هذا الرجل يلثقون الروايات على ال البيت فروى عن جعفر بن محمد الباقر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين كلام دا قال يعني علي بن الحسين بيقول نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين ونحن نبرق آل بيت رسول الله سلم من هذا الكلام ونحن سادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء خلي بالكم الموصفات بتاع الإمام هم بيبلغوا فيه ليه علشان لما الإمام ينقن علنه شيء ومعروف أنه عند الشيعة ما فيش تحرق أصلا زي ما عند الإخوة إخوان ما بيسألوش اللي بيأمرهم الدليل على كلامك إيه ولا عمرنا شفنا واحد إخواني يسأل المراقب بتاعه أنت دليلك إيه على كلام ديه أنت تقول الدليل انت تقول دليل تب تفهم ايه من انت عشان تقول فيه دليل نفس الكلام هنا الشيع عمره ما فيه واحد شيعة بيفهم ابدا عشان يسأل يقول مصدر الكلام ده ايه ولا انت جبته من او يسأل امام الايمة ولا حتى يسأل السستانة ولا يسأل خمئين الوقتي لا مفيش كلام بيقول ونحن الذين بنا يمسك الله السماء ان تقع الارض الا باذنه وبنا يمسك الارض ان تقع باهلها تعرفين اللي أخوين بقولوا إيه؟ بقولوا لولانا لبطلة الحكمة التي خلق الله الكون من أجله لأننا نحن نمثل الإسلام ولو ضع الإسلام من العالم خلاص مالوش لازم العالم بقول وبنا ينزل, ينزل الغيس وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها ثم قال ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها الظاهر مشهور نفس الكلام أقول لك إيه لازم يكون فيه إمام لو ما فيش يبقى الأرض كلها ضلت وأصبح البشرية كلها عليها وزر حجة مشهور أو غائب مستور ولا تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولا ذلك لما عبد الله او لما يعبد الله نفس الكلام هو يقولك ايه احنا ليه منعمل كده اما تسأل واحد اخواني انتوا ليه عندكم الهوس ده ليه الاصرار العجيب اللي بقالكوا فيه سنة ونص بالشوارع وفت... ما تهمدوا بقى يقولك لا اصحنا لما عملاش كده يبقى حجة ربنا في الارض ضاعي والاسلام ضاع والناس حيفضلوا بلا اسلام مش ممكن فهو نظر نفسه ومثل الاسلام فلذلك هو بيسر ليه لانه عنده في قناعته ان الاخوان هم الاسلام فيضطر يعمل كيف المهم الى ان قال فقلت للصادق عليه السلام فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور اللي هو الامام المخفى محمد عسكر فقال له بينتفع ازاي يعني قال له زي الشمس اذا ستراها السحاب يعني لما الشمس تضغط بالسحاب الناس منتفعوا بها ولا منتفعوا بالضوء كذا الامام المستخب في السرداء فما ضوءه ضوءه ما بيشوفوش الا السستان ما بيشوفوش الى الخمئين ما بيشوفوش الى ناصر الله بس هو دول بيشوف ابن السوداء اليهودي ابن السوداء اللي هو الحوتي هو دول بيشوف اللي النور بتاع الامام وبيتوجهوا بامره والناس طبعا هيصة يضحكوا عليهم الموت الامريكا والموت الاسرائيل وضيحكوا على خلق ربنا وضيعوا الدنيا محمد الباكر الصدوخ بينسب له بقول نحن صفة الله ونحن حوزته عشان كده طلع مصطلح الحوزة في قم حوزة العلمية في قم حوزة العلمية في العراق وكربلاء ونحن اركان بقول ايه ونحن مستودع مواريث الانبياء لما تيجي تشوفهم المفترض أن أي إخواني أول ان تكلموا لك قال الله قال الرسول لأن المفروض أن تدعي الإسلام والإسلام بيمثل محمد عليه الصلاة والسلام قال الله قال رسول على السلام كذا وكذا قال الرسول على السلام كذا وكذا لا تسمع إشему الإخوان الاخوان تسمع منه قال الإمام الشهيد قال حسن البن قال الإمم الشهيد راح الإمام الشهيد جاء الإمام الشهيد والإمام الشهيد يروع عنه أنه كذا والإمام الشهيد حصل منه كذا وكذا الإخوان ما يعرفش من مراس النبوة غير قال الإمام الشهيد كأن الإمام الشهيد أصبح مستودع العلم كله كلام ده نحن بنخطف فيه ناس عايشين واقع والإخوان اللي عايز يرد على هذا الكلام يطلع يقول كم مرة يقول الإخوان قال البناء راح البناء جيه البناء في كلامه كم واحد يتكلم بالكتاب والسنة ولا يذكر حسن البنة اخواني هات لي واحد بس ناظر على حق بدليل من كتاب والسنة دون ان يذكر حسن البنة لكن هو يقدم قول حسن البنة على قول غيره ونحن امناء الله عز وجل قولك شو بقى هتلف هتدور ما فيش قدامه غير الاخوان ما فيش قدامه غير اللي احنا شايفين حتى لو وده التلام ده صرحنا به في مواطن اخرى في المستنقعات اللي او في الاوباء اللي الاخرى في داخل المستنقع الاخوان اللي هو ايه لك شوف لو انت حافظ لكتاب الله ولسنة رسوله صوام قوام عالم من العلماء من اهل السنة والجماعة افضل الناس عبادة طالما من تشتبعنا وداخل تحت ولا يتنه فلا لا لازم أي شيء منك على الإطلاق ولا تنفع بوصل حد ومن هذا المنطلق لما رأوا نفسهم أمناء على كلمة الله أمناء على سر الله في خلقه وأمناء الله عز وجل زي ما صور لهم حسن البن هذا الكلام لأن المسؤول عنه حسن البن إياكم أن يفتنكم أحد ويقول انهم. حسن البنة مالوش علاقة بالكلام ده كما يهرطق المسمى كمال الهلباوي لا اللي وضع الكلام ده كله المؤسس نفسه حسن البنة المهم من هنا قبحوا الجلوس لأهل العلم ومكروا مكرا كبارا في صرف الناس عن أهل العلم الشيخ ابن باز رحمه الله يحضر له خمسة ستة واحد كذاب يكذب على الله وعلى رسوله بالبينة والبرهان الذي أصبح معلوما للعيان الآن زي محمد العريفي يحضر له مئات الآلاف فواحد يقول لك هي المشايخ دي بتقول سحر اشمعنا فلان يحضر له مئات الآلاف وما عندوش العلم اللي يجي واحد في المية في علم الشيخ ابن باز مثلا او الشيخ ابن عسيمين او العالم الفلان محدش يحضرن والناس دي بيجيش لها الناس بالملايين او الناس بتتجاش عندهم الملايين الحكاية بسيطة جدا جدا ان دول الاخوان رأوهم امناء الله في الارض فيعملوا لهم الدعاية ويصرفوا كل ما استطاعوا عشان يلمعوا عشان يجيبوا الناس غصبا عنهم زي ما صدروا كل علماء الارض تحت مسمى اتحاد علماء المسلمين بتاع القراضاوي واكتشفنا في الاخر ان اتحاد ارهابي وان الارهابي الاول يوسف القراضاوي وان مطلوب على قائمة الانتظار في كل دولة من الدول والانتربول بيتابعه لان طلع فعلا ارهابي وراء كل التفجيرات اللي حصلت في مصر هو المخطط والمحرف هو وناس ما كنا نتخيله أبدا ولكن رئيس الاتحاد الهيئة الشرعية العلماء المسلمين طيب أو طلع الرجل إرهابي بيخطط وتمسك بال... في قضية أمنية ضخمة إلى غير ذلك المهم ونحن ومناء الله عز وجل ونحن حجج الله ونحن أركان الإيمان ونحن دعائم الإسلام ونحن من رحمة الله على خلق يا رجل دمت النقمة بعينها سواء جات من الشيعة او جات من الاخوان واليسالك هم يحبوا بعض او ايه سر التقارب من الاخوان والشيعة اتحاد الفكر والتحاد الفكرة الى ان قال ونحن السابقون ونحن الاخرون زي ما رسول الف الصحابة رضي الله عنه حسن بنى الف اتباعه بس الكلام ده انا بقرأه الواحد شيعي يعني انتوا دلوقتي الامور ده خد في بعضه انتوا بتفكروا انوا بقرأ الاخوان لا هذا كلام اصلا امن باباوه القمي اللي بيسموه الصدوق وهو الكذوب ونحن من بنا يفتح ربنا ويختل هم متخيلين ان نصر الاسلام ننتهي لعنطرير الاخوان وصرحوا بذلك وسنقرأوا عليكم طرفا من ذلك لك مش ممكن حتنتصر الامة لعنطرير الاخوان وانا بقول لك بقى مش ممكن حتنتصر الامة الا بزوري الاخوان افهموها كيف ليه لان الدين اللي ربنا ارسله جعل النصرة فيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مش للإخوان ولا غيرهم حسن البنة ما هوش الرسول على السلام فلو اكتموا حسن البنة بيخدم للرسول على السلام نقول له كزاة ده بيخدم نفسه لو كان بيخدم للرسول لدل الناس على الرسول على السلام لكن دلهم على نفسه وأنه يقوم مقام الرسول حتى احنا وصفنا في بعض المواطن أنه سرأ دعوة النبي والسلام ونسبها النفس وقال أن الحصار ربا وحقود الأم ونحن العلم المرفوع للخلق شوفوا علم الإخوة من تمسك بنا لحق ومن تأخر عنا غرق ونحن قارة الغر المحقلين ونحن خيرة الله ونحن الطريق الواضح المستقيم الصراط المستقيم بقى الشيعة اللي بيلعنه وبكر وعمر وعائشة هم الصراط المستقيم الكاذب أدول تعال بقى لو قلنا اني الاخوان هم اصحاب الصراط المستقيم افرد كده مثلا الواحد قال لي ضميره فخطبه وطلع قال ياخواننا يا احنا ظلمنا الاخوان الاخوان هم اصحاب الصراط المستقيم من تمسك بهم تمسك بالحق هم القادة وهم خيرة أهل الأرض وبدأ تقول كده على الإخوان يا الله شوفوا فرحة الإخوان في العالم حيبوا فرحانين بالواحدة ده, إيه؟ ده كان ضد الإخوان وتاب وبعد كده بقى تبعي الإخوان شوفوا بقى ده معنى كده إيه أنهم يوالون ويعادون على حسن البن يفرحون إذا مدح ويحزنون إذا ذكر بالسوء الذي فيه إبه في نفسهم مرض عطول ده وباء من الأوباء ده فيروس لازم يتعالج يقول ونحن من نعمة الله عز وجل على خلق لم يشيع يعني ونحن المنهاج ونحن معدن النبوة ونحن موضع الرسالة ونحن الذين إلينا تختلف الملائكة ونحن الصراج لمن الصداء بنا ونحن السبيل لمن اقتدى بنا ونحن الهدى الى الجنة سبحان الله اذكروني ذلك وبقولوا ونحن الهدى الى الجنة اللي قال الكلام ده شيعي ابن بابا ويل قم حسب النبي اللي مش دخل اللي عشان مصلح نقول له حنانيك ليس عندنا لك جزاء الا الجنة ان احسنت يخص عليك هي الجنة دي بتاعتك وليس عندنا جزاء لك إلا الجنة إن أحسن انت تأسم الجنة ولا إيه تأسم النار فضل هذا كلام الشيعة وده كلام حسن البنة في مجموعة الرسائي أبي الله عليكم ألا يعد هذا وباءا ماحقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتقول إخوان أنتوا تزعلوا ليه ما تعدوا مع نفسك وتفكروا شوية بدل ما تضيعوا الأمة وتضيعوا نفسك ينفى حسن البنة فيما قلت رسالة يقول كده نفس كلام الشيعة إنما لو قلت من تمسك بحبل نبينا نجا من صار على أوامره نجا كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبى يبقى أنت صاد إنما تقول لكل الناس سيدخلون النار. إذا لم يتبعوا وسيدخلون الجنة إذا لم يتبعوا حسن البنا ومن لم يتبع حسن البنة فقد أباه خسئتم وخسرتم ضيعتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 80 سنة حتى فرغتم كل أشكال القصارة والنتانة والإرهاب ونسبتم ذلك إلى الإسلام قلت هو الإسلام مين اللي هيقبل هذا الإسلام من اللي حيقبل هذا الكلاب ونحن عرى الإسلام ونحن القسور والقناطر من مضى عليها لم يسبق ومن تخلف عنها محق ونحن السنام العذاب ونحن الذين بنا ينزل الله الرحمة وبنا يسقون الغيس ونحن الذين بنا يصر عنكم العذاب فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا طبعا ده كلام من الشيعة ويسدق على الإخوان بالضبط وعلى ذلك قالوا خلي بالكم هي دي الفكرة بقى اللي خدها الإخوان من الإمامين وليس للخلائق خيار في اختيار الإمام وتعيينه الإمام اللي بيختاره بقوله اختار ربنا لكن هنا كسبه كلامه مواضح ليس الخلائق خيار في اختيار الإمام وتعيينه والله نصب للعالم أجمع 12 إماما أولهم عليه وآخرهم معدومهم الذي يجعمونه ابن الحسن العسكري الذي لم يولد قط إن الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية كالنبوة والإمام عندهم كالنبي غير أنه لا يطلق عليه لفظ النبوة كما صرح بذلك القليني في كفيه حيث روى عن محمد بن مسلم أنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وطبعا كلهم نصب ما فيش واحد منهم صدق أبدا هو يقول لك وقال أبا عبد الله وعن أبي عبد الله ويلزأ بقى العزول الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل نبع الصلاة فأما ما خال ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن حرفوا القرآن من أجل ذلك وده اللي شفناه من كثير من الإخوان منزلون آيات القرآن على كلامهم هم فأي آية في متح المؤمنين ينزلوها على الإخوة واللي كان بيع من كده مين حسن البن اقرأوا مجموعة الرسالة اللي عملوا هذه القرآن بيقول إيه؟ في تحريفهم للقرآن رؤي أيضا عن علي بن الحسين ان محمد صلى الله عليه وسلم كان أمين الله في أرضه فلما قبض محمد صلى الله عليه وسلم كنا أهل البيت ورسته ونحن أمناء الله في أرضه عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق إلى أن قال لحظة خلية ونحن المختصون في كتاب الله ونحن أولى الناس به ونحن أولى الناس بكتاب الله ونحن أولى الناس بدين الله ونحن الذين شرع لنا دينه فقال في كتابه شرع لكم من الدين شوفوا التحريف بقى قل شرع لكم يا آل محمد من الدين ما وصى به نوحا قل لك هكذا أنزلت هكذا إيه أنزلت وقد وصانا بما أوصى به نوح والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب نحن ورس الأنبياء ونحن ورسة أول العز من الرسل أن أقيموا الدين يا آل محمد ولا تفرقوا فيه وكونوا على جماعة كبر على المشركين من أشرك بولاية علي ما تدعوهم إليه من ولاية علي إن الله يا محمد يهدي إليه من ينيب أي من يجيبك إلى ولاية علي الآية لعب فيه وأولوه تأويلا باطلا سخيفا لكي يتوافق مع هواي اذا فضلت المرشد الاعلى بقى عندنا احنا ما تيجي تشوف وصف ايه عند الاخوان واحد مسيطر على 80 دول عند الاخوان مهي من على 80 دول كل الاخوان بيعتقد ان الرئيس الشرعي هو المراقب العام اللي زي خيرة الشطر في مصر كده وتمانين دولة على كده وفي واحد ما سيكون واحد رئيسة تمانين دولة ده امريكا اوباما ما وصلش العدد ده ده الولايات المتحدة كلها على بعض كم وخمسين ولاية انما تمانين دولة وبالي هو كده فاضلتي المرشد الاعلى الاخوان سلطان الصلاطي ملك الملوك شاه شاه خليفة الله الاعظم امبراطور الاباطرة سلطان مصر والسودان ودول الخليج واليمن والشام والعراق والهند والصين الصين الصين دي كلها ولاية من وقت الاخوان اي والله انتم شو سدين طبعا الناس بتبصوا استغرب فيه فرع للاخوان في الصين فرع الاخوان في الصين بيعتبر المرطب العام بتاع الصين موزع على ولايات الصين كل ولاية مراقب في الولاية دي هو حكيمها عندهم وفي اعتقادهم وفي تصورهم هم فكرين كده ويفكروا كده وبيتعاملوا على كده فأي واحد صيني حيدخوا في الاسلام يجبوا عن طريق الاخوان ولذلك التنظيم العالمي الاخوان ما على كده أصلا لما فيش حاجة اسمها تنظيم عالمي لكن هي الحقيقة الناس مش فهمة ان سلطان الصلاطين المرشد الاعلى لمحمد بديع هو رئيس لثمانين دولة كل دولة حطين فيها مراقب المراقب ده هو سلطان او والي ولي الامر او الرئيس اللي مسك البلد ده عندهم طب الراجب بتاع الصين الحاكم الح... الفعلي بتاع الصين ده دولة حتزول دولة اشباح هم دول بفهموا حاجة اخي بالك ازاي حتى لو كانوا كفار حتى لو كانوا مسلمين دولة اشباح عند الاخوان المسلمين الكلام اللي بقولوا ديه هيجي اليوم اللي تعرفوا امتم لأن دا فكره وعليه يجتمعون ويعيدون بنيانهم بعد تفكيكه حتى لو تفك يرجعوا تاني ليه؟ هو حسن البنة حطولهم فكرة ما تعرف شورهم منه هي ايه؟ ان الاخوان عبارة عن جماعة كونية عالمية مسك العالم كله الغريب في الامر واحد من اللي كانت تبعي الاخوان وقعد معهم عمره وفي الاخر سبهم وفضحهم اللي هو سروة الخرباوي كان معهم ومحامي وصل ادرجات عليا عندهم بقول مين الغريب ان بعض تلاميذ البناء كتبوا عنه مئات الكتب وكان من ضمن ما كتبوا عشرات الكتب في تفسير رسائل حسن البناء وكأن قرآن يحتاج الى تفسير مع انه كلام خايب يحمل كل الوان التكفير لم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن الجماعة كلها عبر تاريخها مارست شيئا من النجسية وهي ترسم سورة حسن البنة في أزان أعضائها وصولا إلى محاولة ترسيخ نورانية غير حقيقية للرجل في ضمير الأمة كلها فحسن البنة لديهم فوق القداسة اللي يقول الكلام ده واحد إخواني عارفين أنتوا صروة الخرباوة لكن من الذي زرع هذه الفكرة عندهم حتى أصبحوا يطلقون على البنة لقب الإمام الرباني من اللي حط الفكرة دي في دماغه إحاءا بأنه من الرجال المتصلين بالله حد من أتباع البنة لا اللي وضع حسن البنة نفسه والحسن البنة هو الذي ألقى في أمنية الإخوان هذه الأفكار المنحرفة ولك أن تراجع رسائله وشاني يقول الكلام ده البول واحد منهم فهذه هي بضاعته قال في إحدى رسائله وهو يعرف بالإخوان وموقعهم من الرسول على الصلاة اللي بقول الكلام ده مع أن الكلام حسن البنة واضح مش محتاج لتفسير لكن الشهد هنا أنه اللي بقوله واحد عاش معاه فبقول حسن البنة بقول إيه نحن ولا فخر نحن يعني الإخوات ما الصعبة تتفهم دي نحن ولا فخر صحابة رسول الله سبحانه فبقول لإخوان هذه منزلتكم فلا تصغروا أنفسكم فتقيسوها بغيركم أوعد فكر أنت زي الناس التانية حتى اللي يقول عنه مسلمية لا حسن البن يزكي نفسه وجماعته فيقول إنهم أصحاب رسول الله ولا أظنه انتبأ الخرباء اللي بقول. ولا أظنه انتبأ القرآنية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلى من التقى ولكن البن يسرع للسمرار في التزكية بجرأة كبيرة فحين يصل به إلى الوجد او الوجد الى اشده يقول اخواني قد يقول لكم الناس قد يقول الناس لكم لازلتم غامضين فقولوا لهم اسمعوا بقى نفس الكلام الليل الشيع فقولوا لهم نحن الاسلام ايها الناس الاسلام بقى الاخوان والاخوان هم الاسلام لما يغلس الكلام ده في اتباعه وجمعت الاخوان تنضرب والضيع بسبب ما جرته على نفسها وعلى الناس وبسبب خبسها وخبس طويتها فكل أتبعها بيقولك إيه لازم أنزل في الشارع وعمه ظهرة الإسلام ضاع الإخوان راح يبقى الإسلام ضاع فحيبقى الناس كلهم من غير إسلام لو الإخوان ضاع فيقضل يتحرك في الشوارع ويقتل ويستمد في القتل ويفجر ويفعل ما ترىه تحت مسمى الحرص على الإسلام الإسلام ضاه إخوان راه وقد زعم وبذلك أصبحت الجماعة هي الإسلام نفسه ولذلك أصبح مرشدهم هو النبي لا كذب كأنه ابن عبد المطالب مش كأنه عبد المطالب حقيق جنبه حاجة بعد الوقت وقد زعم سعيد حوى أن الأمة ليس لها إلا فكر حسن البنة إذا ما أراد الانطلاق الصحيح بل ولا جماعة كاملة المسلمين إلا بفكر حسن البنى ونظرياته وأن الانطلاق على غير فكر حسن البنى قاصرة أو مستحيلة أو عمياء هذا كلام المهرطق سعيد حوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أحبتي في الله إن هذا الوباء الذي جاء في هذا المستنقع الإخواني عصف بالأمة الإسلامية لا أقول بالإخوان فقط فما من أحداث مرت إلا وكان المسؤول عنها هذا الفكر المارك. فكرة حسن البنة وجماعة الإخوان في هذا المستنقع الآسن صروة الخرباوي بيكمل كلامه فبيقول إيه وهذا اللي هو سعيد حوة ما جعله يصرح بأن جماعة الإخوان المسلمين لا غيرها هي التي ينبغي أن يضع المسلم يده في يده قال له تبوا قبل الإخوة يعني قبل ما حسن البنة يضع الناس كانوا افضلال كده ما كانوش على الاسلام ثم قال بل ولا يسع مسلما ان يتخلف عن التحاق بها واعتبر من فارق جماعة الاخوان فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه بناء على ما فهمه من الحديث اللي بيحتج بمن بي فارق الجماعة قيد شبرك فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقال عبد الرحمن البنة وكان الحسن البنة يعني يهيئ لكل شيء ويعد لكل ظرف ويصنع على عين ربانية ويصنع على عين زي الايمة عند الشيعة كده. شفتم ما قالوه الايمة ايه ويصنع على عين ربانية وتحيطه هالة محمدية يا سلام ده انت لما تيجي تشوف التاريخ بتاع حسن البنة واللي تركه ترك الجاه صوفي درويش اشعر جهن هذا الرجل لما تشوف تراثه وتقيسه في ميزان اهل العلم لا يأتي مجرد ورقات كتبها الشيخ السلام تيمين او حتى الشيخ محمد عبدالوها سبحان الله والاخوان ده كلام برضو الخرباوي شابه الرافضة في تقديس امتهم ومراجعهم فاخذ الاخوان على عطقهم تلمع قادتهم ومفكريهم والدفاع عنهم وكتم أي محاولة لنقضهم هم ما بتعملوش اللي ينخذ الإخوان يتحط عليه على مسود ده ما يطلعش أبدا في أي مكان لا في إعلام ولا غير إعلام ولا حد يحضر له ولا كتب تتوزع ويحربوه حرب نجسة الشرف حتى في الخصومة ما فيش من هذا المستنقع الوبائي ومن يدخل هذه الجماعة الفاسدة او يتقرم منها ويعايشها يحس انهم يجعلونه وكانه لا يوجد امام اللي هو حسن البنة يعني افضل من حسن البنة ولقائد فاز العصر اكبر من مرشودهم حتى حسن يسمه الخرباو يقول حاجة حلو او خارة الشاطر كان مسجوع قبل ما يطلع بقى ويبقى مسك كل حاجة في البلد ايام الاخوة فلما طلع من السجن اخترع الشعار وكل الإخوان قاعدوا ورددوه هو خارج من السجن اللي يقول الكلام ده صردة الخرباو بيقول سل عين في الجنة وإحنا اشتاءنا الحسن البن سل سبيل عين فين في الجنة وإحنا اشتاءنا الحسن البن على لأن حسن البنة موجود في عين تسمى سل سبيلة قطع بين حسن البنة في الجنة وإحنا اشتقنا لحسن البني من قال لا ما جايز يكون في جهنم وبئس المصير لكن هو يقطع قطعا النسال سبيل عينه في الجنة هي عينه في الجنة طبعا وإحنا اشتقنا لحسن البني المهم كان هذا هو الوهتاف الذي أطلق وخيرة الشاطر الإخواني العتيد عقب خروج, عقب خروج وسط حراسة من مبنى نيابة أمن الدولة عام 92 عقب انا أن أصدرت النيابة قرارنا بحبس وحين أطلق الشاطر حين اطلق الشاطر هتافه بحماس كبير سلسبيل عين الجنة واحنا اشتقنا الحسن البنة عشرات المصريين وجمهور الناس وقفوا مذهولين مش حارفين يعني اللي خون ايه سلسبيل عين في الجنة واحنا اشتقنا الحسن البنة في ايه بالضبط فالناس بقول لم تسمع هذه الجماهير وبيقول يعني من باب السخرية واظنها لن تسمع وان شاء الله لن تسمع هذا لان خلاص اما انكشف الاخوان بهذا واتبان حقيقتهم ده اكبر ضربة له يعني انا احسب ان ما حدث لمصر لا تحسبوه شرا لك بل هو خير ليه لان كشف هذه الجماعة بالذات من غير ما قدر الله من الاحداث يستحيل ربنا كشفهم وفضحهم وبين ما عندهم من هذه الأوباء والأمراء بقول لن نسمع أي هتاف أو لن تسمع أي هتاف يعبر فيه الشاطر وإخوانه عن شوقه للرسول على السلام والسلام وبعدين بيقول على يد موقع إخوان أونلاين في موقع ما زال حتى الآن عاملين ركن في الموقع اسمه الربانية في مذكرات حسن البن وستقرأ عشرات القصص اللاهوتية عن القديس البن وكأنه نصف اله ونصف بشر زي الشعب الظبط ذلك الرجل المعجزة الذي تجري المعجزات والخوارق على يديه حتى ابنه أحمد سيف الإسلام خرج علينا منذ أكثر من عام في حوار له بشأن قصة حسن البن وإخراجها في عمل فن فبيقول إيه حسن البنة لم يقع في خطأ واحد في حياته معصوم الراجل يقول الخرباوي وأنه كان ابن البول حسن البنة لم يقع في خطأ واحد في حياته وأنه كان ملهما من قبل الله سبحانه وتعالى يقول ان هذا التقديس بات ظاهرا للجميع يدل على خلل في مشاعر جماعة الإخوان الإيمانية ولا أظن, أظن ناس نجد كاتبا إخوانيا يستعرض فكرة إسلامية إلا وقال قال البنة قبل أن يقول قال رسول الله سلم هو بيقول يعني جماعة الإخوان قد يقول خائن هي بتحب الرسول نعم ولكنها تشرك في حب الرسول حسن البنة في محبته وتضعه على قدم المساواة مع رسول الله سلم لا نقول لك بقى أكتر تقدس المستهب تقدس المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن تتحدث عن قصة تقبير النخيل يوم يجاب لك ايه مع قصة اما يشكر لك حاجة عن النبوة السلام يجيب لك قصة تقبير النخل اللي يقول لك انا بشر يعني يقول لك الرسول بشر يخطئ ويصيد اخبالك ازاي يعني تقبير النخل قصة معروفة الرسول قال لهم انتو بتقبيروا النخل اللي مالوش لازمة فالنخل لم يخرج البلح اخرج شيصا فراحل النبي بعد السنة وقال له احنا اسمعنا كلامك ونخل يخرب فقال لا ما امرتكم به من امر دنياكم انتم اعلم بامر دنياكم لكن من شرع ودين فنفزوه فيقوم يجيب لك القصة اللي توحي بشريه الرسول لكن حسن البنة لا يجيب لك كل القصص اللي تدل على ان حسن البنة لم يقع في خطأ واحد وانه كان ملهم من الله عز وجل اللي بول الكلام ده الخرباوي نفسه كان اخواني ويجيب لك قصة عبسة وتولى واصر بادر الاسلال بهذه القصص الواردة في السيرة على بشرية الرسول ثم يوجهونك الوجهة الاخرى جهة تقديس المرشد الاول اللي هو حسن البنة وهم يحدثوننا عن ربانية الإمام الشهير حسن البنى الذي لم يقع في خطأ في حياته إيه القصد من ذلك؟ عشان إيه؟ واستفدت إيه؟ وعميلكو دي جابت إيه غير الضمر والوباء؟ بقى أنت عايزني أدخل في جامعة الإخوان وأسير خلف هذه الأفكار عشان يلاقيني في النهاية مفيش قدامي ولا في صورتي وفي دماغي ولا في مكتبتي غير حسن البنة اللي قلنا مننا ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ابتلى به هذا العصر وهؤلاء يتحملون اوزار الدماء التي اريقت في السجون وفي الشوارع وفي مصر وفي العالم الاسلام انما حدث في الجزاء لا اقول في مصر في الجزاء وهذه تحتاج إلى بسط وشرف ما حدث في الجزائر بسبب جماعة الإخوان ومكرهم وخبسهم وعصبيتهم لهذه الجماعة ليشعرنا بأننا نحتاج إلى أن نعيد المرة مرة أخرى القدوة إلى صاحبها محمد عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أن يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه